قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابترى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّ عَلَا ذَهَابٍ بِهِ لَخَادِعُونَ فَأَن شَأنَّ لَكُم بِهِ جََّات مِن النَّخِيلِ وَأَنَ بِلَكُم لَكُمْ فِيهَا فَوكِه كَفِي رَكُم وَمِنْهَا تَأكُلُون وَشَجرََةَ تَخْرُجُ مَوطُورِ سَينَاأَتَ بُتُ بِالدُّحْن وَاصَبَر للِآكِلين.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 وَلَ قَدَ أَْسَلْنا نُوحَ للَ قَمِّهِ فَقَالَ قُون ياَا قَوْ يا عَبُدُ اللهَّه مَا لَكُم مِنْ إلَهِ الغيرُ أَفَلَا تَتَّقُون فَقَالَ الْ المَلَاءَُّذينَ كَفَرُم يُقَِّهِ مَا هذاَا إِلَّا بَشَ مِثْلُكُمْ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 فَتَرَبَّصَ رَبُّهُ حَتَّىٰ خَلَيْنَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا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 فَإِذَا اِسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, الحمد لله الَّذِينَ اجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ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 ثَُّا أأَرسَلنَا ررسُولنَا تَْرَاب كلُل مَا جَ أََّ تَروصُولُهَا كَفَّبُ فَأَتْبَعنَا بَعْضُهُم بَعْضَو وَجَعلنهُ أَحادف فَبَعدَ لِقَوم ل لَُّا أَرسَلَّ مُسَ وَأَخَااههَا رُونَ بِآياتِنَا وَسُلطَانٍ مُبِين إِلَ فِعَونَ وَمَلَئِهِ فَسْتَكْ بَرْرُ وَكَانوا قَوْمًا عَين فَقالَاوا أَنُؤمِنُ لِبَ شَرَينِ مِثْلنَا وَقَومُهُ مَا لَنَا عَابِلون فَكَذَّبُوهُ فَمَا فُكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ ومعين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 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرَهُمْ فِي ضَلَالَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَا بل يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين لَا بربهم لا يشركون مَا يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجون أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاءَهُمُ الْأَوَّنِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءَهُمْ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 وَلَو ررحِمناَاهُ وَكشَفْنَا مَا بِهِم مظُرَّ لَجون وَلَ رَرحِمناَاهُ وَكَشَفْنَا مَا فِي طُيَانِهِم يَعمَعُون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فَتَحْنَا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة 117. قليلا ما تشكرون 118. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 119. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل لَلْقَائِلُ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ رُوعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا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 إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّا تُصْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ اِذَا ذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَنَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانا أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذَا فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ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 لَا إِنَّهَا كَلِمَةٌ وَقَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا لِنَسَاءٍ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا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 افَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُم عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ